「私の思い出は何でもいいです」 س ك ر ة الموت ب ا ل ح ق ذلك ما ك ن ن ت م ه ت ح ي د و ن ف ع و ي ل غير ر ب ح ي و ذات ء كل نفس م ع ا سائق و ش ه ي د لقد ن ا ج ت م ن ه ذ ا فكشفنا ع ن ك غطاء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 كان في ض ل بعيد ق ل ا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم ب ا ل و ع د ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول, وتقول هل من مزيد 「私たちは私たちの思い ما ي ش ا に」 And I'm a seed.